بسم الله الرحمن الرحيم كافى عين عيصان ذكر رحمة ربك عبده زكريا أيذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل رأس شيبا ولم كن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث ملال عقوب واجعله رب رضيا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 وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من يدنا وزكاه وكان تقيا وذرا لوالدي ولم يكن جبارا عصية وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا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 ولم يمسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو عليهم ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فماذا من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النقلة كساقط عليك رتبا جنيا فكني واشربي وقرني عينا فإنا ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إن سيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختارون ما كان أبوك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 وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَأَقْدَلَ فَلَحْزَابٌ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَسَادِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَتُونَهَا لَكِنَّ الظَّالِمِينَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي نمرهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريت الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبي أنه قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع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 يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عنا في يا إبراهيم لئن لم تنتي لأرجمنك وادوني منيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى أن لا أكون, أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويحوب وكلا جعلنا نبيئا وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُ لِسَانَ صِدْقٍ عِنْدَنَا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ لِنَا يَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعل وكان رسولا نبيئا وكان يامر آله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه موضيا واذكر في الكتاب إبريس إنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هذين وجهت بينا إذا تتلى عليهم. الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف نضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا لَنَا فِي عَدْنٍ نَّفْعٌ وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَتيًّا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِيقٌ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُرْسِلُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا وما وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ رب رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۗ أَتَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ من قبل ولم يكو شيئا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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكما لكنا قبلهم من قرنهم أحسن أتاة ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مزا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 أفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوَيْتَ يَنْمَالَهُ وَلَدَ الطَّلَعِ الغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَاهُ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَتِينَ فَرْدَقٌ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلَةً لِيَقُولُوا لَهُمْ عِزًا كَلَاهُ سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأسهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وسدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا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 إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدها لقد حصاهم وعدهم عدا فكله آت يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر بالمتقين وتنجى بإقعما ندا وكما لكنا قب لهم من قرن هل تحس منهم من حالنا وتسمع لهم